аллоам мат алъскари ва габа ан ашяи гаутул اروح حتى مكابدا رصاصايا يحير ذل الحجاب المام ها يا كهف العوالم خائفا من شر قميت في يديك زمامها حتى يا الله قلب الوجود مقيدا اي في سجنها كيف استقام نظام ترى مشتاقل حل أصواتها يا, يا مهام وَجِبَالُ عِزِّينَ شَامِخَاتٍ زُرْزِلَيَتٍ هَيَيَ بَغْيًا عَلَيْكَ وَلَمْ تُسِخْ أَجْرَا ما قطع منك الهدا يا يا وتر على القصد منك اشاع يا يا فتقطع بدو النبي بسمها إذ قطع الأحشاء من كاسما صيا وختامها هي قد غيبت عن العيون لما قضى ووصيه قد غاب وهوا اختع من المعزه هذه الليله يمكن تقول لي صاحب العصر والزمان هو المعزة ما اختلف وياك لكن أكو بعد شخص آخر يشترك مع الإمام بالعزاء ها أقول لك شنو أوصاف هذا دائما إذا كشف لو كشف لنا الغطاء لوجدنا لو هذا الشخص معصب الراس يلبس لباس السواك لكن أكو حال لا يقدر يلطم لا على وجه ولا على صدر عشر الأولاد يا محسين مات بغصتك برد سامرة ولا جيتي حضرتي موتت يا جيتي سين جيتي لو حضرتي مصرعا شنو حالته على فراش المرض يتقلب وشبدي يوجع بعد شنو حالته يا مؤمن هذا المقطع يعور قلبك يولا وبنه المهدي يجر حسرا ويجري مدمعا والإمام العسكري يمسج ويوصي وصيد لكن تعال اسمع شيني على الوصيد يقولي لابن الإمام المهدي اسمع باللسان الحال يقل لا يعقب عاني يعقب ما تغمض غيوني يقوم غسل جثتي عقوب مدغم ضغيوني قوم غسل جثتي بعد غسلي والجفايا من قبل تشين جنازتي بعد هالوصية المؤلمة شي يقول له لازم تنادي نور العين جملة عالتي يعني لا تخليني أموت غريب خلي وادعوني خلي وادعوني وتالي شيل أبوك الحفرة بني الله يعينك يا نور العين بعد فراق أبوك لازم العدوان يبني بعد عيني يطلبوك يطلبونك يا عظي وعيوني وقصدهم يذبحوك وانت تتغيب حساب أمر الجليل ورادت رادت الله تاخد بثار العشيرة والأهل اتحمل لي اسمح لي شوية ليلة جمعة وتاخذ بثار النبي والسقطة ومنها الحميل ها هاي الايام خاصة اليك ها بعد رادت الله تاخذ بثار العشير والاهل وتاخذ بثار النبي والسقطة ومنها الحمل وتاخذ بثار الذي بالفرض وصوا من جتال ايه والله من جتال وتاخذ بثار الذي بالسم قطعه وجبدت وتاخذ بثار الذي قطعه ورده بكربل اه حسيناء اه انت مش تاقي لها الابيات ها؟ بعد اسمع تاخذ بثاري الذي قطعه وريده بكربله اي من قفاه قطعه وراسه وذن من احراغ السلاء ضلت على حر الصعيد بجدله بعد ش اللي صاار وشهر وراسه هيكل بلدا وعلي لو نسوت <تصفيق> الوديعة حاسرة بمجلس يزيد وقفوا الوديعة حاسرة بمجلس يزيد بعد. وصاحوا عليهم خوارج بالسكك مثل العبيد وظلع وصاحوا عليهم خوارج بالسكك مثل العبيد وجدك السجاد يبني مغللين بالحديد ايه بعد اسمع جدك السجاد يا ابن مغللين بالحديث وراس جدنا على الرموح تلعب الريح بشيبتك